ونتابع اليوم ما كنا قد ب د أ ن ا ه من شرح م ن ظ و م ة المفيد في التجويد ل ل إ م ا م أ ح م د الطيبي رحمه الله تعالى وقد أنهينا بفضل الله وحمده ومنته الكلام على المدود في القرآن العظيم وبقي القرآن يتعلق أنهينا بالأمس اللين الله في العظيم بحرفي الكلام ما بفضل على وقد أ ف ر د ه م ا و أ ف ر د الحديث عنهما ا ل إ م ا م الطيبي في البيت التاسع بعد ا ل م ئ ة وما بعدها فقال والواو والياء والواو اذا ل والياء و و ا إ ما سكنا من بعد ف ت ح ة كقول غيرنا يسميان حرفي اللين ولا تمد إ ل ا مع سكون وصلا مر معنا في الماضي و أ ذ ك ر ك م أ ن الواو إ ن كانت س ا ك ن ة وقبلها مضموم شو اسمها حرف مد ولين ف إ ن كانت س ا ك ن ة وقبلها مكسور قلبت ياء مثل ميقات ما ه ي أ ص ل ه ا إ ي ش ميوقات ميعاد شو أ ص ل ه ا ميوعاد و إ ن كانت الواو ساكنه وقبلها مفتوح فهي حديثنا اليوم وهي حرف إيه؟ حرف لين كذلك ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة للياء ا ل س ا ك ن ة إ ن كانت الياء ا ل س ا ك ن ة م س ب و ق ة بكسره فهي حرف إيه؟ لحد ينعاد حرف إيه؟ مد ولين ف إ ن كانت الياء ا ل س ا ك ن ة م س ب و ق ة بضمه قلبت ا واو مثل إ ي ش يوقنون ما هي؟ شو أ ص لانها ه ي ق و ن ن ل أ م ش ت ق ة من اليقين ف إ ن كانت الياء ا ل س ا ك ن ة ب س ب و ق ة ب ف ت ح ة ث م ي ت حرف لين وهي حديثنا اليوم إ ذ ن حديثنا اليوم كما نرى على ا ل ل و ح ة باللون ا ل أ ح م ر الواو والياء من بعد ف ت ح فتحة الواو مثل لها الطبيب بقوله قول غيرنا طبعا هذا ليس, ليس هذا المثال من ا ل ق ر آ ن قول نعم واو س ا ك ن إيش قبلها مفتوح غيرنا يا ساكنه قبلها مفتوح يسميان حرفين ولا تمد هذان الحرفان لا يمدان الا مع مين مع سكون يعني آ ت بعدهما و ص ل وصل يعني في ا ل ك ل م ة نفسها نرى على ا ل ل و ح ة ح ر ف ا لين ل ل ا ح ظ و ا أ ن ا نقول ح ر ف ا لين ل و ل ا ن ق و ل حرف لين حرفان هناك ذ ا غلط ل أ ل ل للتخلص ل أ ف تسقط اتقاء س من مين من ا ا ن حرفه لين هما ا ل و ا و و ا ل ي ا ء ان ل س ا ك ت ا ن ي ت و ح ما ق ب ل ه م ا ن حرفه و قول م ع و مغفر م ا ي ي و م قريش والليل ل ا ح ظ و ا ا ل ل ل ل ي ا ش د ة و ا ل ف ت ح ة لونا فقط من ا ل ف ت ح ة ل أ ن ا ل ش د ة هي ع ل ا م ة عن اللام ا ل س ا ك ن ة ا ل أ و ل ى مالنا شغل فيها كلامنا على الياء ا ل س ا ك ن ة ا ل م س ب و ق ة بفتح والفتح هنا لللام ا ل ث ا ن ي ة نعم وسميا حرف اللين لخروجهما بامتداد ولين من غير كلفه ولا يمدان ي الا اذا جاء مع سكون متصل أ ص ل ي ا كان او عارضا أ ص ل ي ا مثل مين يلا لشوف عين مين قال عين انت عيني الله يرضى ع ي ك عين كاف هايا عين هذا سكون أ ص ل ي ما قلنا ب أ ن ه يمد أ ر ب ع ة وسته ويلحق بمد اللين قلنا يلحق بمد اللين ما قلنا مد اللين لان سكونه أ ص ل ي وعين أ ي ض ا في فاتحه الشوره ح ا م ي م ع ي فيهن ن ق ا ف هذا السكون الاصلي أ م ا السكون العارض مثل ايش رؤوس ا ل آ ي ا ت في س و ر ة قريش ما هي اللي هي سوره ة شو ب ما ر ي ش اللي هي ش ق ر ي ش ما ه ي قريش الصيف او في كل هذه الكلمات فيها حرف لين معني بدي اتوقف حرفين لاحظوا يا ابني ان حرف ال لين اذا قطعنا اوله ا ل ل ل ي هو ا ف ت ح ة الباقي نفس صوت حرف المد يعني خ و و و و و و ذ ا قطعنا صوت الخاء ا ل م ف ت و ح ة الباقي نفس الصوت لي كانك عم تقول خوف لو قلنا خوف جدلا قلنا هكذا خوف وقلنا خوف الصوت نفسه الفرق و ي ن في ا ل أ و ل في زمن ا ل ف ت ح ة فلذلك لما نقول عن مد اللين يمد حركتين واربع ة و س ت ة عند الوقف هذا الكلام فيه شيء من التجوز التجوز يعني التساهل في ا ل ع ب ا ر ة ليه ل أ ن ن ا أ د خ ل ن ا في الحسبان زمن ا ل ف ت ح ة ف إ ذ ا أ خ ر ج ن ا زمن ا ل ف ت ح ة من الحسبان مد اللين ما هو حركتين واربع ة و س ت ة هو حركتين إ ل ا انتبهنا و ا ل ا ر ب ع ة أ ر ب ع ة إ ل ا و ا ل س ت ة س ت ة إ ل ا إ ن أ خ ر ج ن ا زمن ا ل ف ت ح ة ان ادخلنا زمن ا ل ف ت ح ة في الحسبان ب يكون اثنين واربع وسته لذلك كان الشيخ الضباء الله يرحمه يقول ر ح م ه ي عن قصر الليل ن ي ق و فيه مد ما شو يعني مد ما يعني مد يعني لكنه دون المد يعني دون المد الطبيعي م د ا ل إ ذ ا أ خ ر ج ن ا زمن الفتحه ة ا ت ن كيف هذا كلام دقيق كان يسميه شيخنا الشيخ السمنودي الله يحفظه يقول بتر بدءا ل ق ص ر ي على ن ي ع قصر البتر ق ل يقول ي ن شو ب هون ن ا البتر مو معناه تتحسب يعني لا بمعنى هو لقب اطلقه على المد الذي هو دون دون زم يعني هكذا لما نقصر نقول لقيله في قريش قريش شايفين هالمد هاتف عليا هذا هو المد اللي اسمه مد ما او بيسموه بعض العلماء اطلقوا علي كلمه بتر بس عم ق و ل ك م هذا الكلام لتكونوا على م ع ر ف ة كذلك ا ل أ م ر مثلا أ شوفوا ك ل م ة سوء وسوء ب ا ل ق ر آ ن في عندنا كلمتين مثل السوء بفتح السين مثل السوء مثل ما انتهى زمن ا ل ف ت ح ة ط ب ع السين الباقي مثل سوء أ ع م ا ل ه م سوء نفس الصوت وضحت هذه ا ل ق ص ة قال رحمه الله في البيت الحادي عشر بعد ا ل م ئ ة و ث ل ث ا ما ع ا ر ض للوقف ث ل ث ا يعني قريه ب ا ل أ و ج ه ا ل ث ل ا ث ة ما هي ا ل أ و ج ه ا ل ث ل ا ث ة القصر و التوسط و الطول بالقيود التي ذكرتها لكم من ذ قليل و ث ل ث ا ما ع ا ر ض للوقف لما منقول قريش أ و منقول خوف كم وجه فيهم وقفان ثلاث أ و ج ه نرى على ا ل ل و ح ة إ ن جاء حرف الليني و بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف فانه يمد حركتين أ و أ ر ب ع ا أ و ست حركات نحو نوم خوف قريش البيت تعالوا نتدرب على واحد واوي و واحد يائي قولوا مثلي ن ح ن ن ب د أ بالقصر لا ت أ خ ذ ه سنه ولا نوم نوم, نوم لا تاخذه سنه ولا نوم بارك الله فيكم لاله في قريش. في قريش لا لا تمدوا لاله قريش أ ي و ه خليفه احيان لاله قريش هذه كم أ ر ب ع ة لاله قريش بارك الله ف ي ك م ثم قال رحمه الله في ا ل ش ط ر ة ا ل ث ا ن ي ة من البيت و م د غ م m i لبن ل ا ل ا ء تلفي و م د غ م m i لبن ل ا ل ا ء تلفي ابن ا ل ع ل ا ء صار م ع ر م ع ن ا كذا م ر ة م ن ه و ابن ا ل ع ل ا ء ابو عمر ابن ا ل ع ل ا ء رحمه الله البصري احد القراء السبع ة وممال ا ق ر ا ء ة ومال م ا ل غ ة ومال م ا نحو ومال م ا ب ص ر ة شغلك بير ابو عم ر رحمه الله ف أ ب و عمرو قلنا ب ا ل أ م س إ ن ه ي ض غ م ا ل ا ض غ ا م الكبير تتذكر و ا هذا الكلام ومثلنا له ب إ ي ش الرحيم مدك ولا ريب فيه هدى تتذكر و ا هذا الكلام طيب قبل ا ل ا ض غ ا م في م ث ا ل ي ن اللذين نطقتهما ا ل آ ن قبل, قبل موضع ا ل ا ض غ ا م شو الحرف الموجود حرف مد لكن لما نقول الم تر كيف ف عرفك باصحاب الفيل كيف هذا الحرف شو؟ حرفين فلذلك قال ا ل ط ي ب وثلثا يعني الواو اليا معارض للوقف, للوقف ومدغم لابن العلاء تلفي تلفيه ت ل ف ي يعني تجده فنرى على ا ل ل و ح ة وكذا إ ن جاء حرف ا ليني ل وبعده حرف ساكن سكون عارضا بسبب الادغام الفوقاني كان بسبب شو الوقف التحتاني بسبب شو بسبب الادغام وكلاهما عارض الوقف عارض والادغام عارض ف ك ل م ة سكون ا عارضا جعلتها لكم باللون ا ل أ ح م ر فوق و تحت حتى تلاحظوا القاسم المشترك بين ا ل و ق ف وبين الادغام اللي هو السكون العارض نوم أ ص ل ه ا نوم خوف أ ص ل ه ا خوف قريش أ ص ل ه ا قريش、أه. البيت أ ص ل ه ا البيت فسكنت بسبب شو الوقف نعم قول قول ربنا شو ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة جزاك الله م ن اللي قالها الله ي ف ت ح لك يا أ خ ي الله ي ف ت ح لك فحق علينا, فحق علينا قول ربنا قول شايفين هذا الحرف حرشه لين فلك أ ن ت ق ص ر ه ولك أ ن توسطه ولك أ ن تطوله ه ذ ا على ق ر ا ء ة مين أ ب و عمرو البصري نعم ف أ ق و ل ثم أ ق و ل ورائي لكن تقيدوا بالمقادير فحق علينا قول ربنا لا قورا قورا راء م ش د د ة معك في لام أ ع ي د فحق علينا قول ربنا فحق علينا قول ربنا قورا راء م ش د د ة اعيد بصوت واحد لسا في تخبيص فحق علينا قول ربنا ر أ ء م ش د د يا شيخي قول راء ما بقلام صوت واحد هل ا م ر ة كويسه الم تر كيف ع ر ب ك ل أ ن ه م في إ د غ ا م ي ن ها كيف فا أ د غ م ن ا مين بمين لا فا بفا فعلى را أ د غ م ن ا مين بمين لا برا أ ل م تر كيف عربك الم تر كيف, كيف عربك ا ل آ ن س ت ة أ ل م تر كيف عربك ب أ ص ح ا ب الفيل ستين س ت ة س ت ة مع بعض م بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله في البيت الثاني عشر بعد ا ل م ئ ة وامدد ووسط مع لازم كعين معا رحمه الله ما أ ل ط ف ش ع ر ه مر معنا منذ قليل أ ن ه إ ن جاء بعد حرف اللين ساكن أ ص ل ي أ و عارض و س أ ل ت مين ساكن أ ص ل ي فقال ا ل أ خ الكريم قال عين هذه هي نص عليها ا ل ط ب ي فقال وامدد ووسط امدد هم بمعنى طول امدد بمعنى إ يعني ش طول ي ست حركه وامدد ووسط مع لازم شو يعني مع لازم مع سكون لازم فقال كعين معا, شو يعني معا في موضعي مريم والشوره مريم شو ك ا ف ا ياعين صاد والشوره ايش حميم عين ثنقا وامدد و و س ط مع لازم ن كعين معا ماشي نر ى على ا ل ل و ح ة جاء حرف ع ي ن في فاتحتي مريم والشوره وفيه حرف لين بعده سكون لازم يعني أ ص ل ي ويمد بمقدار أ ر ب ع أ و ست حركات من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة ويلحق بمد اللين وذلك في كاف هايا عين ص ا د ح ا م ي م عين سين ق ا ف كنت قد دربتكم عليهما في المدود وسنعيد التدريب عليهما ا ل آ ن ل ن د ر ة مجيئهما و ل ص ع و ب ة النطق بهما على من لم ي ت م ر س سوف نمد كا ف ست حركات خليك معي كا ف كم ح ر ك ة لحنمدها يا ابني هايا حنمدهم ايش حركتين حركتين ع ي ن سنمدها اربع حركات ثم ن ق ف النون ع ي لا تنسوا الغنه ثم نمد ص ا د ست حركات ونقلقل الدال ص ا د أ ق و ل ثم قولوا بعدي والتزموا بالمقادير بارك الله فيكم كافها يا عين صاد ل ا ن حنعيد ونمد عين س ت ة ا ب د أ و ا مع بعض وانتهوا مع بعض كاف هيا عين صاد كاف هيا عين صاد سوف ن ق ر أ ا ل آ ن ح م ي م عين سين قاف ن ب د أ ح طبعا نمد ح كم ح ر ك ة حركتين م ي م س ت ة عين ن ب د أ ب أ ر ب ع ة عين هون شو بنناعمل ن خ ف ي ا ل ن و ن عند السين سين نموت سين كم ح ر ك ة س ت ة سين ماذا نفعل ن خ ف ي ا ل ن و ن عند القاف قاف كم ح ر ك ة س ت ة تمام يلا بسم الله ن س ت ع ي ن بالله حميم عين سين والان نعيد ونمد عين ك م س ت ة التزموا مع بعض حميم ا عين س ي قال تاكل و الغنى ا يا أ و ل ا د الذين امنوا ل ذ ي ن آ لا تاكل و الغنى ا ها、لا. ثم قال رحمه الله وللمكي هاتين اللذين هاتان الكلمتان على ق ر ا ء ة عبد الله بن كثير المكي روى لنا عبد الله بن كثير إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى ابنتي هاتيني هاتيني بنون م ش د د ة م ك س و ر ة وهذه النون ا ل م ش د د ة ا ل م ك س و ر ة شوفي قبلها حرفين وهو يا ربنا ارنا ل ل ذ ي ن ي أ ض ل ا ن ا انتبهنا كيف ف أ ي ض ا هذه ا ل نون م ش د د ة وقبلها شوفي حرفي نر ن ى على ا ل ل و ح ة قارى ابن كثير المكي رحمه الله بتشديد النون من قوله تعالى هاتين ي ل ايضا ح ظ و وضعنا فوق ا ا ل ا ايش سيابي سكون ولذيني دي أيضا وضعنا فوق الياء ع ل ا م ة المد فعلى قراءته يكون سكون النون الاولى لازما من ا ل ن و ن ا ل أ و ل ى من ا ل ن و ن ا ل م ش د د ة يعني وتمد الياء قبلها بمقدار أ ر ب ع أ و ست حركات من طريق الشاطبيه ة يعني مثل مين مثل عين ن مثل مثل م و و س ك ا أصلها خيرات تعامل معاملة مين؟ تعامل معاملة、عين. عرفتوا لماذا أبن أربع على على الكريمتين دينه تمد نتدرب كثير مين عين هاتين إذن ستة أو احدى ب ن ت ي ه ابنتي تيني يا علا أ هاتين على م ا ع م ت غ ن و ن ا ل ن و ن أ ن ان س ي اجيب العصا معي اليوم نحن نعيد بنتي هاتيني على إحدى على هاتيني أنت يا ما عم هاتيني كما أ ش ت ك أ ن ت يا رئيس العصابه لا ت ه ن ا ع ب د م ن إيش من ا ل غ ن ى كذلك يقول أ ر ن ا اللذين أ ض ل ا ن ا نعيد ارنا ت اللذين أ ض ل ا ن ا بارك الله فيكم هذا كل ه الكلام يعني من علم ا ل ق ر ا ء ا ت وليس من علم ا ل ت ج و ي د هنا أ ي ض ا يتوسع ق د ي ل ن ا ط ي ب ي في البيت الثالث عشر ثم فقال والنشر سوى بين عارض وما لابن العلا وبين ما قد لزما ل اللي هو كتاب النشر القراءات العشر لإمامنا الجزري رحمه الله ن ش ر رحمه كتاب في هو ذكر ا ل إ م ا م ابن الجزري في كتابه النشر في ا ل ق ر ا ء ة العشر جواز كل من ا ل ق ص ر والتوسطي والطول ف و ا ح حرف د ا ل ل الذي ي ي ن بعده س ك و ن عارض ا بسبب ل و ق في هذا الكلام ا منعرف ن ث ن الليني الذي بعده سكون عارض بسبب كمان منعرفه واتدربنا حرف عارض الذي الإدغام هذا كلام عليه ثلاثة عليه بعده بسبب و ر ف ا ل ل ي ن ي ا ل ذ ي ب ع د ه سكون أصلي نحو عين و المساعده ا ا ل ك ل ا م م ا ن ع ر ف ه ا المساعده التي تتمتع بها ا ل م س ا ع ي ه التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع ه ا ل ل ه وفي ع د ه ا ل و ج ه ا ن ي و ا ل ط و ل ف س ا ع د ه التي تتمتع ي ن ا ا ل و ج ه ا ن ي أ ر ب ت ع ح ر ك ا ت و س ا ع د ه التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع بها المساعده التي ت ن م ت ع بها القصر والتوسط والطول والنشر سوى بين عارض وما لابن العلى وبين ما قد وبين ما كان سكونه سكونا وهو واللذيني وهاتيني واللتيني على قراءة ابن كثير شو المعلومة عارض لابن العلى ما ما كان لازما قراءة ابن قراءة ابن قراءة عبدالله ابن الجديدة في هذا البيت لزمه على على لذيني على بين عين مين كثير كثير كثير في قد إذن جواز أ ن نمد عين حركتين من طريق ط ي ب ة النشر وليس من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة و ا ل ل ز ي ن ي كمان حركتين نعم أ ي و ه حبيبي أ ي و ه حتى حفظ حاضر ولا يهمك يا اكتر لا على عين الكلام حبيبي يعني لو سمعت أ ن ت ب ك ر ة واحد عم يقول كافها يا عين صاد لا تقل و له هذا غلط شكرا ا ح س ن ت اكتفيت ما اكتفيت لسه يلا نعم قال رحمه الله وقبل لَازِمٍ مُنْفَصِلًا لازمين؟ لأنه ما أَتَى يعني وَقَبْلَ سكون لازم اتى منفصلا بس منفصل عن حرف اللين مثل إ ي ش مثلا اللهم صل ع ل النبي صاحبي سجن ي صاحبي السجني صاحبي هذا الحرف حرف شو لين سجن ي شو أ و ل حرف فيها سين س ا ك ن ة ف إ ذ ا أ ت ى حرف لين و بعده حرف ساكن لكنه منفصل وقبل لازم أ ت ى منفصلا فالواو ضم وكسر اليا م و ص ل ة نرى على ا ل ل و ح ة إ ن جاء بعد الواو اللينيه حرف منفصل وهو ساكن ساكن إ ي ش سكونا لازما ف إ ن ن ا نضم الواو ل ي للتخلص من التقاء الساكنه نحو اشتروا اشتروا شو اخر حرف ب ك ل م ة اشتروا واو ساكنه مفتوح ما قبلها يعني حرف لين ط ب اذا اجا بعدها ك ل م ة الضلاله بيجتمع عندي ايش حرف لين في اخر ا ل ك ل م ة الاولى وساكن في اول ا ل ك ل م ة التي تليها يلتقي ساكنان اولهما حرف لين وهما في كلمتان كيف اتخلص من التقاء الساكنين بضم يضم له قال ا ل ط ي ب ي كما ترون في البيت وقبل لازم وقبل يعني سكون لازم اتى منفصلا منفصلا عن حرف اللين فالواو ضمه مين يعرف الواو مفعول به مقدم فتح الله عليكم نعم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى اشتروا م ا ت و ا ي ش ه د وواو ا مضموما أ ق ر أ ثم ت ق ر أ و ن خلفي بصوت واحد اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هذا ب ا ل ن س ب ة للواو ثم قال رحمه الله واكثر ل ي ح ا ل ة كونك موصلا شو موصلا يعني واصل ا ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى ب ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة و إ ن جاء بعد الياء اللينيه حرف منفصل وهو ساكن سكون اللازمه اننا نكسر الياء للتخلص من التقاء الساكنين نحو يا صاحبي بي, بي شو آ خ ر حرف حرف لين يا س ا ك ن م ف ت و ح ا قبلها لما ابتدت تجتمع هذه ا ل ك ل م ة مع ك ل م ة السجن السجن أ و ل حرف فيها شو س ي ن س ا ك ن ة مبدله من لام التعريف الس ي ن ا ل س ا ك ن ة مبدله من مين من لام التعريف ماذا نفعل بحرف اللين للتخلص من التقاء الساكنين نكسره قال الطبيب رحمه الله وقبل لازم أتى اكسر الياء ح ا ل ة كونك موصلا موصلا يعني واصلا ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى ب ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة يا صاحبي السجن ا ت ب ه ن ا اشتروا الضلاله, اشتروا الضلالة. يا, صاحبي يا صاحبي السجن تمام بارك الله فيكم انتهى باب اله اللين ثم ننتقل إ ل ى الباب الذي بعده وهو النون ا ل س ا ك ن ة معروفه لديكم لن نطيل فيها كثيرا أحكام رحمه الساكنة النون والتنوين قال الطيبي رحمه الله في البيت الخامس عشر بعد المئة في بعد عشر أ ر ب ع ة أ ح ك ا م ه م للنون ساكنه ة الساكنة رسما حروف مع النون والتنوين ا وللتنوين وضع ل ج ا ء ح رسما و واحد ف الهجاء يا شباب كم الألف الألف تكون ا ولا ك يكون ن ة إلا م ف ت وللتنوين ح ح ا م س ت ي يجي بعد ا ن ن الساكنة و أو ا ل ألف、مستحيل. لأن الألف مستحيل لازم يكون قبلها إيج؟ مفتوح يكون إيج إ ذ ا شلنا ا ل أ ل ف كم حرف بقي ثمانيه وعشرين احتمال ممكن ي أ ت و ا بعد مين النون ا ل س ا ك ن ة أ و التنويم ن ت ا موزعين على كم م ج م و ع ة على أ ر ب ع مجموعات ا ل إ د غ ا م ا ل إ ظ ه ا ر القلب ا ل إ خ ف ا ء رتبناهم بحسب ما رتبهم الطيبي لكن ع ا د ة المشايخ لما بيذكروه بيذكرو اول إ ي ه ا ل إ ظ ه ا ر لكن احنا رتبناهم بحسب ت ر ت ي ب ا ل ط ي ب رحمه الله شو عم تكتب يا حبيبي؟ معروف تكتب حبيبي يا هذا、نعم. قال في البيت السادس عشر بعد ا ل م ئ ة ل د غ ا م ه هل ادغام هذه اصلها أصلها ك ل م ة ادغام دخلت عليها لام التعريف شو شو أصلها كلمة الهمزة همزت إدغام إدغام طب إدغام وصل بدليل حطه بله و ا ء لا لا استغفر الله قطع حطه بله واو ت و ل وادغام و إ د غ ا م ذلك في كفه إ ذ ا هي امزه قطع لكنها نقلت حركتها إ ل ى اللام على ل ه ج ة بعض العرب كما يفعل ورش رحمه الله كما ي فصارت ع ل الله ورش رحمه ف ا ل إ د غ ا م شو صارت ا ل إ د غ ا م إ ذ ا عندي ا ل إ د غ ا م ا ل ا م س ا ك ن ة إ د غ ا م ه م ز ة قطع نقلنا ف ت ح ة إ د غ ا م إ ل ى اللام و أ س ق ط ن ا ا ل ه م ز ة شو صارت؟ الإدغام بعد ما صارت ا ل إ د غ ا ا م ل ه م ز ة ا ل ل ي قبل ا لام ل التعريف ا ل ل ي ه ي ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى في ا ل ك ل م ة ليش جبناها نحن أ ل ي س من أ ج ل سكون اللام طب ا ا ل ل ما ل آ ن ما ع د ت ساكنه اللام شو صارت؟ مكسورة. نقول آلي. اللام ما ك س و نقول ر ة ل اللام إ د غ ا ما م ع د ت ساكنه فهل مازلنا ب ح ا ج ة إ ل ى هذه ا ل ه م ز ة و ج ه ة نظر من العرب من يقول الادغام ومن العرب من يقول الادغام وهذا على كل القراءات في قوله تعالى بئس بعد بئس وأردنا أن نبدأ بما بعدها بدءا اختباريا نبدأ الاسم الفسوق سورة الاسم الايمان الحجرات وقفنا واردنا ان فلو على لك تقول ما نتعمده في كيف نبدأ؟ لك ان تقول الاسم ولك أ ن تقول لاسم لكل القراء العشر ة الهمزة مكسورة الهمزة نتدرب انتبهنا أن لأن نحن نعتد إنما جلبناها تحريك يعد بالكسر عارض بالعارض بِأْسِ أبقى عليها مع أَلِسْم لِسْم الذي قال أَلِسْم اللام اللام وقال لا والذي قال لم لها حاجة حزف ل و ظ ي ف ة وهي أ ن نتمكن من البدء بالساكن إيه ما عاد عندي ساكن و ب انتبهنا هي لهجه يا سيدي ل هو ج ة ه الذي أ ل ج أ ه إ ل ى هذه ا ل ل غ ة الوزن ا ل ش ع ر ي لكن هذه لغة اللغه ا م ذ هي لغة لبعض القبائل ل أ ي ر ا م لدرام لدرام لدرام لدرام لدرام ب د ر ا م لدرام لدرام ت ل ا د غ ا م شو و ب ت ق ل و ا ل د غ ا م ل د غ ا م في ف م س ت ع ل أ ح ر ف ير م س ت ف ع لدرام م س ت ف ع ل ن ر ا م الادغام في أ ح ر ف يرملون لا مثل بنيان ولا ينوون ا ل إ د غ ا م هو الحكم ا ل أ و ل الذي ذكره الطبي ي ونرى على ا ل ل و ح ة ا ل إ د غ ا م في ا ل ل غ ة ا ل إ د خ ا ل تقول العرب أ د غ م ت اللجام في فم الفرس أ ي أ د خ ل ت ه في فيها و أ د غ م ت السيف في غمده يعني في غ م هذا ه هو ا ل إ د غ ا م في ل غ ة العرب استعير هذا المعنى ل أ م ر يتعلق بالحروف واصطلاحا هو إ ي ص ا ل حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ر ت ف ا ع ة و ا ح د ة وحروفه م ج م و ع ة فيه يرملون يعني بمعنى يجرون رملا نحو من لدنه هكذا كانت في ا ل إ ظ ه ا ر من لدنه ماذا حدث لها من لا م واللام كانت مخصصة لما أدغمنا لم لام وأدغمت اللام اللام شايفين شو بالأول كانت النون كان عليها كانت النطق صارت انقلبت كيف يبقى في في في المصحف سكون نون إلى لذلك شو يجردون النون من السكون ويشددون اللام من ل لا لينذر ب أ س ا شديدا من ل د هكذا ت لا ف ظ ش ي ف ي ن الكلمة الأخيرة هكذا تلفظ ما وضعناها ضمن وضعناها أقواس لأنها الكتابة بقرآن بهذه ليست ثم قال الطبيب لا, لا مثل بنيان ولا ينونا ق ا ع د ة ا ل إ ض غ ا م هذه تكون إ ن كان كانت النون في ك ل م ة وحرف ا ل إ ض غ ا م فين في ك ل م ة أ خ ر ى أ م ا إ ن ك ا ن في ك ل م ة و ا ح د ة فلا إ ض غ ا م وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل في أ ر ب ع كلمات هي بنيان والدنيا وصنوان وقنوان ولا أ ع ل م لها خامسا هكذا جاءت فذكر ي القرآن ف الشيخ من ا ل ق ر آ ن ك ل م ة بنيان لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه و ي ن و ن ليست من القران آ ن لم يتيسر له م يتيسر ث ل م القرآن حتى الجزر ا ل م قال إ ل ا ب ك ل م ة كدنيا عنونوا دنيا من ا ل ق ر آ ن لكن عنونوا مثال من ا ل ل غ ة لا ت ض غ م النون ا ل س ا ك ن ة في الواو والياء اذا اجتمعا في كلمه واحده ي وذلك ق ن و في فيها شايفين لم نقل وذلك نحو ولا ن ق و وقنوان صنوان ل نقولوا في صنوان وغير صنوان, صنوان وغير صنوان الدنيا, الدنيا لو أ د غ م ن ا شبنقول الدنيا ولا نفعل ذلك بنيان ك أ ن ه م بنيان مرصوص ما هي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم صفا ك أ ن ن ا بنيان بارك الله فيكم قال في البيت السابع عشر بعد ا ل م ئ ة وتركوا ا ل غ ن ة مع لا من وراء ومن يبقي معهما ما اشتهرا مع نرى على ا ل ل و ح ة تدغم النون ا ل س ا ك ن ة في اللام والراء إ د غ ا م ا كاملا من غير غ ن ة في المشهور من طرق القراء كطريق الشاطبيه ة مر معنا منذ الإدغام يرملون أحرف أن يا شباب كذلك قليل أليس ذ ه نقسمها المشهور انتبهنا يرملون مجموعتين ينمو وإيش واللا مرة. ينمو بغنة. واللا مرة في المشهور بغير مراء مراء ما جاب مثالتك لما نقول مثلا إلى واللا واللا نقول بغنة غنة جاب مله د ن شايفين قُلُوا مِنَّ مِنَّ ل دنه من لَدُنْهُ مِنْ ربكم, ربكم هذا إ د غ ا م كامل وقد ورد من بعض طرق ط ي ب ة النشر ط ي ب ة النشر والنشر شيء واحد النشر كتاب نسري مجلدان ل إ م ا م ن ا و إ م ا م الدنيا محمد بن الجزري و ط ي ب ة النشر ق ص ي د ة نظم فيها الجزري النشر نظم هذين المجلدين في م ن ظ و م ة في أ ل ف بيت سماها ط ي ب ة النشر, النشر ويقولنا ط ي ب ة النشر المؤدى واحد وقد ورد من بعض طرق ط ي ب ة النشر إ د غ ا م النون فيهما بغنه وهو صحيح مقروء به إ ل ا أ ن ه أ ق ل ورودا من ا ل أ و ل ليه اقل و ر و د ا ل أ ن ه أ ص ع ب إ ب ق ا ء الغنه ثقيل حذف الغنه أ ي س ر والناس بطبعها تميل الى ا ل س ه و ل ة طب قولوا معي ميلاد هو يبشر ماذا تفعلون تضعون لسانكم على مخرج اللام و ت أ ت و ن ب غ ن ة من ا ل أ ن ف في الوقت نفسه ك أ ن ك تقول م ي ل ولي فمن اليس عندما ندغن في الواو والياء ناتي بواو من الشفتين و غ ن ى من الخيشون هنا نفس الوضع ناتي بلام من مخرج اللام وبغنه من الانف ملد هو يبشر من ربكم ثقيل ثقيل إ ذ ن اللام والراء ا ل أ م ث ل ة من لدنه هذا نون س ا ك ن ة فتنه لهم هذا مين تنوين من ربك هذا إ ي ش مثال نون س ا ك ن ة غفور ا ل رحيم هذا مثال شو للتنوين قال رحمه الله في البيت الثامن عشر لكن مع أ ح ر ف ينمو نبقي لكن مع أ ح ر ف ينمو نبقي نبقي إ ي ش نبقي ولكن ة ا ف ا ل من و اهل اتى ا ب ع ض ا ل م ص ن ف ي ن ب ي ق و ل و و ا ي م ن هناك ف س ل ل اهل م ن ا ل م فمن ي ع م ل ل يقول ب ي ف م ا صاح شو الخطأ أ ت ى بياء ولم ي أ ت ي بغنى خيرا يره ص و ت ا ن في آ ن واحد ولن نشرك ش ي ء نكر من مال خير من من ولي شيء وكيل ع ل ا م ة ا ل إ ض غ ا م الكامل للنون ا ل س ا ك ن ة في أ ح ر ف النون والميم واللام والراء تجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي نحو ولن نشرك انظروا كيف النون ما عليها شيء والنون في نشرك وهي لون ا ل ا ل أ ح م ر عليها ماذا شد كذلك م م ا النون ا ل أ و ل ى الخضراء م ج ر د من السكون والحمراء م ش د د ة كذلك ا ل أ م ر في من لدنه ومن ربك هكذا اصطلح علماؤنا في ضبط المصحف علامة الإدغام الكامل للتنوين في أحرف النون والميم واللام والراه في أحرف تتابع الحركتين هكذا شو يعني التتابع يعني ورا ء بعض ا ل ض م ة وراها ء ض م ة ا ل ف ت ح ة وراها ء ف ت ح ة ا ل ك س ر ة وراها ء ك س ر ة ليستا فوق بعضهما تماما لو كان فوق بعضهما تماما هذا اسمه متراكب شو اسمه تنوين ا ل متراكب هذا اسمه متتابع إ ذ ن اللي كان فوق بعضهم ب ا ل ض ب ط شو بنسميه متراكب اللي ما يلعن بعض ه شو بنسميه متتابع تتابع الحركتين هكذا كما ترون مع تشديد الحرف التالي نحو شيء نكر انظروا إ ل ى التنوين كيف جاءت الكثرتان متتاليتان خير من أ ي ض ا تتالت الضمتان خيرا لكم تتالت المين الفتحتان واضح ن ع م ع ل ا م ة إ ض غ ا م الناقص للنون ا ل س ا ك ن ة في حرفي الواو والياء تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي نحو و من النون م ج ر د ة والواو الحمراء ليس عليها شده ة لو ش د د ن ا ا معناها من وليس و ا ل أ م ر كذلك على عن القراءة إلا قراءة إلا رواية خلف عن حمزة. ما لكم شغل قراءة رواية ما فيها حمزة ع ل ا م ة ا ل إ د غ ا م الناقص في التنوين تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي في الحرف التالي. الحرف في شايفين كيف التالي التالي وراهي؟ سيناتو التنوين غير الإدغام الكامل ما الإدغام الناقص لا ما ولا متتابع نعمل؟ جبل والواو نشدد نشدد مشددة؟ نوم شيء وكيل أ ي ض ا الموضوع نفسه وجوه يومئذ نفس الكلام خيرا يره كذلك قال الطبي في البيت الثامن عشر بعد ا ل م ئ ة لكنما أ ح ر ف ي ينمو نبقي ثم قال و أ ظ ه ر ا عند حروف الحلق وتلك س ت ة تراها أ و ل ا أ ل ا هدى عال ح ل غاد خ ل ا الستة وهي لونت باللون الأزرق هذه وهي لونت ا ل ه م ز ة والها والعين والحاء والغين والخاء س ت ة تخرج من الحلق إ ن أ ت ى قبلها نون س ا ك ن ة أ و تنوين ف إ ن ن ا نظهر النون أ و التنوين ل ي ل أ ن النون طرف اللسان وحروف أو خذوا موجب موجب الحلق من فين؟ من الحلق قريبة بعيدة؟ بعيدة خذوا هذه البعد في المخارج موجب للإظهار القرب للمخارج فين؟ في الطاعدة البعد للإدغام من من بعيدة؟ بعيدة هذه عدم القرب وعدم البعد موجب ل ل إ خ ف ا ء عرفنا بعد المخارج موجب ل ل إ ظ ه ا ر قرب المخارج موجب ل إ ي ه ل ل إ ض غ ا م عدم القرب وعدم التوسط ب ع د ا ل في القرب والبعد موجب لمن ل ل إ خ ف ا ء ا ل إ ظ ه ا ر ل غ ة البيان واصطلاحا إ خ ر ا ج كل حرف من مخرجه من غير زياده ة في الغنى بعض المصنفين المحدثين بكتبوا من غير الغنى بكتبوا غنى من بعض ذ هذا ا الكلام ماهو لا يقال من غير غنى وإن كان مرادهم مرادهم الأولى يقال زيادة طويلة لكن من من من وإن دقيق غير غير غير غنى غنى أن يقال من غير زيادة في الغنه لأن النون ف ي ا لكننا لا نطولها عندما نظهر لما غنى نظهر نقول من آ م ن بالله من آ م ن هذه النون فيها غنه ولا ما فيها فيها لكن ما نطولها فالافضل أ ن نقول من غير ز ي ا د ة في الغنه ولا نقول من غير غنه نرى على ا ل ل و ح ة تظهر النون ا ل س ا ك ن ة أ و التنوين إ ذ ا أ ت ى بعدهما حرف من أ ح ر ف الحلق السته وهي ا ل ه م ز ة والهاء والعين والحاء والغين والخاء أمثلة من آمن قولوا كفار أ ث ي م من هاد ولكل قوم هاد أ ن ع م ت عليهم سميع عليم وانحر عليم حكيم فسينغضون ما انغدقا من خير ك ر ة خ ا س ر ة هذا ا ل أ م ر كله تعرفونه ع ل ا م ة الاظهار في المصحف وضع ر أ س الخاء من غير ن ق ط ة هكذا ر أ س الخاء من ك ل م ة خفيف هذه ا ل ع ل ا م ة التي ترونها فوق السكون من فيما اخوذه اخذها الخليل رحمه الله من كلمه خفيف يعني مخفف خفيف ويوجد الكلمة الشديدة ما هي نرى س م ي ه الشدة ن على ا ل ل و ح ة من آ م ن ا ر أ ي ت م كيف النون عليها سكون هذا د ل ا ل ة ا ل إ ظ ه ا ر كذلك من هذا النون أيضا عليها سكون و ع ل ا م ة إ ظ ه ا ر التنوين تراكب الحركتين هكذا هذه وفوقها شوفوا الضمة شايفين الضمة هذه اللي بالأول ضمة وفوقها, مين؟ وفوقها نون مقلوبة ضمة مين نون مقلوبه ة ذ او علامة التميين أ فتحتان فوق بعضهما أ و كسرتان فوق بعضهما شايفيكي في الحركات م ت ر ا ك ب ة ما هي م ا ئ ل ة نحو عليم حكيم عذابا نتدرب اليما ب عذابا أليما كفار أ ث ي م <تصفيق> نعم هذا تنوين الرفع قلت لكم ع ب ا ر ة عن نون ونون م ق ل و ب ة ثم قال ا ل ط ي ب ي رحمه الله اقلبهما الضمير التثني للنون م ن راجع ل الساكنه و التنوين و ق ل ب ه م ا من قبل باء ميما و أ خ ف ي ب ا ل غ ن ة تلك الميما القلب في ا ل ل غ ة تحويل الشيء عن وجهه واصطلاحا قلب النون ا ل س ا ك ن ة أ و ا ل ت ن و ي ن عند الباء ميما م خ ف ا ة ب غ ن ة نحو من بعد أ ن ب ئ ه م سميع بصير جزاء بما شكل الشفتين عند نطق الميم م ن ق ل ب ة عن ن ويكون ن و بانطباقهما على بعضهما دون م ج ا ف ا ت ولا ك ذ المجافاه هي ا ل م ب ا ع د ة بين الشفتين وترك ف ر ج ة و ا ل ك ذ هو الضغط الزائد الذي لا مبرر له يوعد يقول من بعدي مما الضغط الزائد هذا صار عندي اطباق يعني عادي الزائد اطباق الضغط الكذب تفعل كل البشر من مما من كما هذا صار وعندي الكذب من هذا يفعله بعض القراء من الذين ينغمون من أ ج ل أ ن يستعينوا بهذا الضغط على ترقيص الغنا المجافاء الفرجة عليها بتوسع قليلا تتحملنا هذا البحث هل عندما نقرأ القلب أو الإقلاب نتكلم هل نقرأ بتوسع أو وكذلك ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة للميم المخفى عند الباء هل نترك ف ر ج ة بين الشفتين أ م لا هذه ق ض ي ة شغلت الناس منذ أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن عاما خ ل ا ص ة الكلام عندما نقول مثلا ترميهم ب ح ج ا ر ة يلتقي في النطق م ي ن و م ي ميم ن و ب ا ء هل نقول ترميهم ب ح ج ا ر ة أ م نقول ترميهم ونبقي بين الشفتين ف ر ج ة أ ث ي ر ت هذه ا ل ق ض ي ة منذ ت ق ر ي ب اربعين أ عاما ا ما أدري من فين أتكلم من الأول ولا من الآخر و من أتكلم من من أدري ر فين ن ش ه ف ي مصر شيخي و أ س ت ا ذ ي الشيخ عامر السيد عثمان وكان وكيرا من ش ي خ ة المقارئ ا ل م ص ر ي ة رحمه الله تعالى وهو عالم جليل ثم بعد ذلك صار شيخ عموم المقارئ في آ خ ر عمره رحمه الله نشر موضوع إبقاء الفرجة وعندما كان ي ذ ك يعني يقول كيف نسمي هذا إ خ ف ا ء ا ل م ا نقول ترميهم ب ح ج ا ر ة كيف نسمي هذا إ خ ف ا ء اليست أ هذه ميم ظاهره ة ت ر م ي م بي أ ل س ترميهم هذه ه ميم ظ ا ة كيف ن س ع ن ب مخرج الجواب ن ن نقرع بألسنتنا و هل ر م خ ا ل ن ن ل ج و ا لا ف... ونسميه اخفاء إ ذ ا طالما أ ن هذا إ خ ف ا ء وفي الميم إ خ ف ا ء فعلينا أ ن نفعل في الميم ما فعلناه في النون انتبهت الشبهة من فين جاي شبهة قوية جدا الشبهة قوية جدا فنشرها شيخنا الله الشيخ عامر في مصر وألزم بها المشايخ الكبار الذين جاءوا من فين شبهة يرحمه وألزم قوية قوية مصر في لانه ي س ج ل في الإذاعة المصرية الإذاعة هذا الكلام عم بحكي لكم بحكي بال... بعد, بعد 1960 فألزم أ ل ن كان الله يرحمه مسؤول عن التسجيلات في الاذاعه إ ذ ع ة المصرية إ و ق التسجيل يزاع ما وقع التسجيل لا يزاع الإذاعة ما مدير وقع و متخصص المصريه ي ت ح م س ؤ و ل ي ة ن ق آ ن يعرض بدي يكون فيه يتحمل على المعروض على عامر الملأ مسؤولية النص الناس فكان الشيخ ل ل هذا فكان ا متخصص رحمه الله رئيس ل ج ن ة الاستماع فلما جاء الحصري وعبد الباسط ومحمود علي البنا والمنشاوي ومصطفى اسماعيل ليسجلوا نعم ا يقول ب عبد الباصط ع ب د ا ل ص م د ر ح م ه الا ل لي ه ان يقراوا ل ما أرناش ك د ه في ا ل ص ع يريد د ق أ ن ا ب ه ب ب ا ا ل إ ط لكن قلنا الشيخ عامر عالم و هو المسؤول عن التسجيلات و عالم فنحن لما نقلده نقلد مين نقلد عالم فقالوا عايز هزايا مولانا ف ق ا ل لهم عايزها ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة فدربهم على ابقاء ا ل ف ر ج ة فسجلوا كما يريد لذلك إ ذ ا رجعتم الى بعض التسجيلات ا ل ق د ي م ة لشيخ الحصري رحمه الله و لشيخ عبد الباطل رحمه الله و منها مرئي في بعض التسجيلات لعبد الباسط صوت ص و ر ة تجدونه ب أ ن ه يطبق الشفتين ومن ذلك تسجيل ي أ ت ي في القناه ة التونسية يبدأون ب به التونسيه إ ر س ا ل أو ي خ م ا ل إ ر ا ل ق بيقول وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فايشو يطبق ر بآخرها صورة أ فأي أن عبد تفعلوا بيامعين تستطيعون الباصث بدين بكم الدين تدينتم د إذا الشفتين ا صوت آية وإن فإنه ت ه شو و ش ولعلكم لو بحثتم في الانترنت تجدون بعض التسجيلات المصوره ة أنا عندي تزيد عبد من أمريكا عندي من كان الباصط عبد ع تزيد حفلة ل م ا بأمريكا بيقرأ يا أيها الذين الله نفسهم ما قدمت وهذه الآيات ففيها كذا إقلاب وإخفاء فيقرأوها بإطلاق الشفتين هذا لم قبل أن يلزمهم الله يرحموا سيدنا الشيخ عامر بهذا الموضوع بيقرأ قبل بسيدنا أمدت أن تأثر نفسهم قدمت يلزمهم عامر في مصر ولتنظر الشيخ في وهذه لغد إ ذ ن الشيخ عامل نشرها في القراء الكبار ب ا ل ق و ة ا ل أ م ر الثاني جلس للتعليم رحمه الله جلس للتعليم وهو ذو س ط و ة و ا ل م س أ ل ة كما قلت لكم شبهتها ق و ي ة جدا وهو يرى رحمه الله أ ن ه يصحح خطا تاريخيا هكذا تزين له فكثر طلابه لما جلس للتعليم وجاء كثير منهم بعد أ ن درسوا عليه أ و على طلابه كالشيخ عبد الرازق البكري في مقرئه ا ل إ م ا م الشافعي وغيرها جاء كثير منهم إ ل ى دول الخليج ك ا ل س ع و د ي ة وهذه الدول أ ي ض ا ا ل إ م ا ر ا ت وغيرها يعني اقتنع بها وسافر إ ل ى مصر وشافه ا بها الشيخ عامر التقى بالشيخ عامر وشافهه بها حتى يكون سليما أ م ا م الله يعني ي ك وحدث ن سند إله فيها و بسبب هذه ا ل م س أ ل ة ج ف و ة بين شيخنا الشيخ عبد العزيز وعن ا ل سود وبين ب ق ي ة القراء في سوريا وفي بلاد الشام يعني كلهم غضبوا وقالوا كيف شيء شيء تفعل معروف كلهم وقالوا متلقى هذا هذا ماهو وهذاك مو غضبوا وكيف تغير تلقي شيخك وصار بينهم شيء من ا ل ج ف و ة بسبب هذه ا ل م س أ ل ة لكن شيخنا الله يرحمه كان مقتنع, هو الشيخ عبد مقتنع انها ل الشيخ العزيز ذ ي هو والحسول عبد م ق ت ع أ ن حق فلذلك هم مشايخنا جزاهم الله عنا خ ي ر ا دائرون بين ا ل أ ج ر و ا ل أ ج ر ي ن إ م اما خ ط ئ إ م مجتهد مخطئ أ و مجتهد مصيب وقد ت أ ث ر ت أ ن ا هذا العبد الفقير بهذه ا ل م س أ ل ة عشرين سنه مو عشرين يوم عشرين سنه ة وأنا متأثر ب ا و... ومقتنع بها مليون ب ا ل م ئ ة م ومستعد ئ بالمئة ة م و اقنع فيها أ ك ب ر ش خ ص ي ة أ ن ه يجب أ ن تكون القراءه ب ا ل ف ر ج ة و أ ق ر أ ت بها عددا كبيرا من الاخوه إ خ و وأستغفر ة ل ل ذلك ل ه منهم من ا ش ي عبدالله بصفر م ن سهل ياسين ي عدد ن ي الشيخ أ ب و بكر الشاطر ي وغيرهم لكن يا إ خ و ا ن ن ا بالدعاء هذا الموضوع كان م ق ل ق ب ا ل ن س ب ة لي جدا لاني ما كنت م ر ت ا ح له وكنت أ ق و ل اللهم بيننا في إ خ ف ا ء الميم بيانا شافيا كما كان عمر يقول في الخمر بيانا شافيا بالرجوع إ ل ى القراء المعاصرين في مصر وفي غير مصر بالرجوع إ ل ى الكتب مخطوطها ومطبوعها ما وجدت دليلا واحدا على هذه ا ل ف ر ج ة ولا نصا واحدا ولا شيخا واحدا كلهم يقولون نحن قرانا أ ن بالإطباق ا س ت ذ الشيخ إ بالاطباق ر ه ي م ع ي ش ح ت سألته السمنودي الله يحفظه سألته طبعا هو هو الآن يحفظه ع هو هو وضع الآن جدا لكن أنا لما لكن في صحي صعب ر قرأت أ ت علي قوته عليه عليه في من 30 على سنة كان عام يا سيدي كيف قراتم قالي ل احنا قرانا بالاطباء لكن هي كدا يعني مقتنعين بها قلت لكم شبهتها ق و ي ة الذي أ ر ا ح ن ي من الموضوع تماما هو الشيخ صلاح الدين كباره قراء طرابلس شيخ الراء طرابلس لبنان رحمه الله مثله مثل كل القراء ثم بعد عشر سنوات في الستينات يعني 966, تقريباً عاد إ ل ى مصر الشيخ صلاح الدين كباره ليقرا للشيخ عامر ا ل ق ر ا ء ة الثلاث فوق السبع ف أ م ر ه ب إ ق ا ء فرجه بين الشفتين هذا أروه كلام الشيخ صلاح الدين كبارة لي أنا ما كل ما أروه لكم لي ما مباشرة ليس في عن فلان, عن فلان. كله مباشرة. لا شيخ عامر صرح لي أ ن ه ق ر أ على أحد من شيوخه يسامحه اتهمني الأدب بمصر بقلة الحال عندي أدب مع الشيخ وعندي أدب عندي مع وعندما ي أدب ع ل بالله ل ق ر آ ن ع ي ك م أيهما أقدم ا ق ل ر آ ن أ ن اساله أ ل ت ش ي سامحه للامانه ع ل علي ل ا ل ع ل م ي ة ف ا ل أ م ا ن ة ل ل ق ر آ ن أ ه م من ا ل ق ر ا ء ة من الأمانة والمشايخ على عيننا و ر أ س ن ا لكن أ ح ي ا ن ا سبحان الله قد أحد ا ا ل م ش يقتنع خ يعني ي بشيء ويرى أنه حق انه ب الجزري ا ل ل يرحمه فيأتي م وسهو ع ن ايه ف الأبيعات أحد ي ش و خ وهو ابن الجندي أ ق ر بترقيق الجزري أ الألف ألف ه عنده التمهيد كتاب ابن كتاب التجويد مطلقا يعني في في ما مفخما علم ومن منكم عنده كتاب وقد أ ل ف ه وعمره س ب ع ة عشر عاما يعني كان لساته مبتدا شو و و ب ي ق ل له سمعنا ما ش ي خ سمعنا ما وأطعنا كان نضج ما وصل إ ل ى سن الترجيح ما اطلع الدنيا شو فيها ففي كتاب التمهيد ابن ا ل ج ز ر يقول ي الالف مرققه مطلقا ويعيب على من يفخمها في الضالين والخائفين وال... و إ ل ى آ خ ر ه يعيب عليهم ذلك بعد ذلك في النشر رجع وسوف يقول لنا هذا الكلام إمام ط ي بعد أ ب ي ا ت ع د ي د ة إ ذ ن قد ينقدح أحيانا لبعض الشيوخ مساله أ ل ة يعني آ ن في في شيخ كبير جدا في مصر جدا ا م و مشهور أول منقضح عنده فكرة عجيبة إنه ألف لام نيم عنده أنه فكرة البقرة عجيبة ألف في ذلك الكتاب في أول البقرة كما أ ن ن ا نقول في أ و ل اله عمران ألف لام لا الله التي دربتكم عليها ميم دربتكم ومبررها وسببها اجتماع الساكنين ق اذن ل قال ألف إيه كما لام ميم ل الكتاب ك إ ذ الشيطان خبيث وما ب ي ن ف ض منه ح د ا ع ر فكل ن ا ي ف ف ك واحد يجيله من الباب ي د ي بيناسبه قال إ م ا م ن ا الشاطبي وما لقياس في ا ل ق ر ا ء ة مدخل و ما ل ق يصير ا ما س ب ي ا ل ق ي س م س أ ل ة على م س أ ل ة ه ذ ه م س أ ل ة مسألة وهذه ل إ ا عند فقد النص و ا ل ح ا ج ة لكن طالما في نص و م ا في ح ا ج ة القياس ما هو صحيح ولا مبرر خ ا ص ة إ ن كان قياسا مع الفارق ب ا ل ن س ب ة لقلب النون إ ل ى مين أ ق و ل لكم كلاما ً لغويا ً أ ر ج و أ ن تركزوا معي د م ك لكن ا م إيدي شوي ل هذا البحث أ س أ ل عنه يكاد يوميا ً يا أ ح ب ا ب ي ا ل أ ص ل في التقاء الحروف الاظهار صح ولا لا كل عدول هذا كلام أهل اللغة ليس كلامي كل عدول أهل اللغة ليس عدول الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل لماذا الإنسان عن يعني هذا غيره جاء بيضغم؟ ل أ ن ه أ س ه ل جربوا هكذا من ولي ولا نصير وجربوا من ولي من نصير ولا تجدون ا ل إ د غ ا م أ س ه ل جربوا انفسكم, أنفسكم تجدون ب أ ن ا ل إ خ ف ا ء أ س ه ل كل عدول عن ا ل إ ظ ه ا ر إ ل ى غيره لاحظوا اننا نقول غيره ولا نعين هذا الغير قد يكون إ د غ ا م ا و إ خ ف ا ء ا وقلبا عدول إلى الأسهل فبالله عليكم من بعدي جربوها ب أ ف و ا ه ك م هكذا من بعدي ومن بعدي أ ي ه م الشفتان أ س ه طيح بعدي بعدي يعني من ومن ا ل ف ط ر ة تريدان أ ن تنطبقا على بعضهما و أ ن ا ب ا ل ق و ة أ ن ا أ ي م ن س و ي د عشرين س ن ة و أ ن ا شدهن و عم بعمين عم ش عن بعض و ب ع د ه م رغما عنهما و أ ق ن ع بها الناس و أ س ت غ ف ر الله من ذلك والله ما اردت إ ل ا الخير وكنت أ د ي ن الله بها لكن ا ل آ ن أ د ي ن الله ب أ ن هذا خ ط أ محض ما له سند كان في شيخ ب ا ل إ س ك ن د ر ي ه اسمه طاه ل شيخ طه الفشني ن وستين وستين خسرنا سبعة سبتة سبعة الحرب وهي التي فيها تزامن بين الموضوعين وكم فأي نكسد ت ز ا ن بين ا ل من و و ض ع ي و ك مشايخ من م أيضا تنطه و غ ي ر م طبعا طنطة م ل ي ئ ة بالقراء طنطة وريف تنطه ذ ه المحافظه ن ط ق ة ا ل غ ر ب ي ة أ ن اسميها ب عش القراء عش القراء يعني القراء يعني فيها هيك ما شاء الله فيك ما وكم من قارئ في تلك ل ا مغمور ن ط ق ة م لا يعلمه إ ل ا القليل هذه ا ل م ن ط ق ة فيها ب ر ك ة ع ج ي ب ة م ن ط ق ة الدلتا ما شاء الله سبحان المعطي الوهاب الشاهد ما أ ح د يعرف هذا حتى الشيخ عامر بكلام الشيخ ط ل ح الدين كباره مر في عمره بكم م ر ح ل ة بمرحلة ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى كان مثله مثل كل القراء يطبق ثم سبحان الله ا ن ق ض ح ت هذه ا ل ف ك ر ة في ذهنه ووجد س ي عليه ط ر ت و بأنه هو يرى ب أ ن ه محسن و أ ن ه يصحح خطا تاريخيا في هذه المساله فلذلك أ ن ا رجعت عنها و أ س ت غ ف ر الله منها وهي ليست ب ا ل أ س ه ل أ ب د ا بدليل ا ل ت ج ر ب ة يعني ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ف ط ر ة يقذف ا ا ل و إ ن س ا ن عامي أشممناه يقول لك هذا عنبر شو بيقول عنبر ماذا ح ب يقول عنبر مع عين عنبر أنها بالنون لا بالإظهار بأرة عنبر لكن يقول نون ولا هي هي أحد يقول、عنبر. شو بيقول؟ عنبر بالفطرة ويقول الناس لبعضهم سمعنا هذا في م ج ز الانباء أ ن ب ء ا ل أ ما حدا الأنباء يقول يعني هذا خلاف الفطره ة ت فهذا ف الموضوع احببت أ ن أ ب ي ن ه لكم ومن أ ص ر على إ ب ق ا ء فرجه بين الشفتين ف أ ن ا أ ع ذ ر ه أعذره, أعذره ل أ ن ن ي عشرين س ن ة و أ ن ا مقتنع فيها أ ل الا أعذر ا ن س أ ع ذ ر ه م لكن أ ن ا و ا ج ب أ ن أ ب ي ن وعلينا أ ن ندين الله بما نراه حقا هذا هو الموضوع أ ط ل ت فيه و أ ر ج و ا ل م ع ذ ر ة صار ا ل أ د ا ن نعم نتابع ونتكلم عن ع ل ا م ة قلب النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين في المصحف الشريف علامة وضع بعد قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون بالنسبة لمن للنون هكذا كما ساكنة فوقها هذا ميم ميم من أنبيهم صغيرة فوق ضبط أنبورك ترون نون نحو شوفي في أ م ا التنوين ع ل ا م ة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع م ي م ص غ ي ر ة بدل ميم بدل ا ل ح ر ك ة ا ل ث ا ن ي ة فتحة فبدل ومين بدل فتحتين فتح ومين بدل بدل كثر بصير جزاء بما شيء بصير ما ضمتين ضم وميم وميم وميم يضعوا يضعوا كسرتين سميع شيء نحو كسر جزاء ثم قال الطبي ي رحمه الله في البيت الحادي والعشرين وعند باقي أ ح ر ف الهجاء قد أ خ ف و ه م ا ب غ ن ة كما ورد هذا هو الحكم الرابع و ا ل أ خ ي ر من أ ح ك ا م النوني ا ل س ا ك ن ة والتميل وهو ا ل إ خ ف ا ء و ا ل إ خ ف ا ء كما نرى على ا ل ل و ح ة في اللغة الستر ل ل غ ة ا والاصطلاح ف ي هو نطق بحرف ب ص ف ة بين ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ د غ ا م عار عن التشديد مع بقاء ا ل غ ن ة في الحرف ا ل أ و ل كل ك ل م ة في التعريف لها معنى نطق بحرف بصفه بين الاظهار ل حالا لا إ خ ا هي و ل ا هي إظهام ا تشبه ل ا ر وتخالفه وتشبه وتخالفه وكلمة الإظهام بقاء ا ل غ ن ة في ا ل الأول وأنه لا تشديد في ذلك ح حروفه ر ف في وأنه تشديد خ م س ة عشر حرفاً م ج م و ع ة في أ و ا ئ ر كلمات هذا البيت صف ذا نرى كم جاد شخص قد سمى دم ظالم لمين سليمان جاد ج طيبا زد تقن ضع طبعا هذا البيت لمين؟ الشيخ ا قد زد شخص تقن في ز ضع و ي رحمه ر صاحب منظومة تحفة منظومة والغلمان نعم الله الأطفال ن على ا ل ل و ح ة معنى كون ا ل إ خ ف ا ء ح ا ل ة بين ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ د ه ا م يا شباب حرف النون من إ ي ن يتالف ش و أ ن أن تذوقوها في أ ف و ا ه ك م أ ن هي جزءان جزء لساني من طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك ويصاحب ذلك غنه من الخيشوم مجموع هذين ا ل أ م ر ي ن شو ب ش ك ل حرف النون إ ذ ا في عندي بالنون جزءان جزء لساني وجزء خيشوم في ا ل إ ظ ه ا ر لما نقول من آ م ن ت ز و ق و ه ا قولوا من آ م ن الجزء ا ل ل ي ث ا ن ي من النون موجود ولا لا والغنا كمان موجود ة من موجود ة ل ك ن ما نقول م ط و ل ة في فرق بين موجود ومعدوم وبين قصير وطويل نحن من ا ت ك ل م على ا ل طول و ا ل ق ص ر عم نتكلم موجود ولا معدوم من بدليل س د أ ن ف ك يا أ خ ي وقل من ماذا تجد الصوت ا خ ت ل ب ه ذ ا دليل على أ ن الغنا جزء من مين من النون إ ذ ن الجزء اللساني في ا ل إ ظ ه ا ر كما نرى على ا ل ل و ح ة موجود طيب ب والجزء ا ل خ ش و و و م كما م ي ج لما منقول أ ن ف س ك م ان, أن عم ننتقل من مين لمين من مخرج ا ل ه م ز ة إ ل ى مخرج الفاء إذن هل نقرع ألسنتنا النوم هل بطرف مخرج لا إ ذ ا الجزء اللساني في ا ل إ خ ف ا ء موجود ولا معدوم معدوم لكن الغنى موجود ة ولا م ع د و م ة ان في غنى إ ذ ا موجود طب في ا ل إ د غ ا م ولما نقول ا ل إ د غ ا م نعني به ا ل إ د غ ا م الكامل لما نقول م ن ر ب ي ك م مير را هل الجزء اللساني موجود ولا تحول إ ل ى را إ ذ ا مو موجود ما في من ما في من في في لا نقرع مخرج النوم و إ ن م ا تحول لمين لا راى اذن الجزء ا ل ث ا ن ي ما هو معدوم و و ج د م ما نقول من ربكم طيب الجزء الخيشومي مرا موجود ولا معدوم معدوم ها ها شوفوا الجدول ا ب ق في ا ل إ ظ ه ا ر موجود موجود في ا ل إ د غ ا م معدوم معدوم لكن ب ا ل إ خ ف ا ء اللساني معدوم والخيشومي موجود فالاخفاء يشابه الاظهار في الجزء الخيشومي ويشابه ا ل ا ض غ ا م في الجزء اللساني يشابه الإظهار ويخالفه ويشابه الإضغام ويخالفه بين بين الاضهار الاضغام قال علماؤنا الاضهار والاضهام الصفة الاضهار والاضغام بحرف بصفة هذه لذلك نطق تشبه ا ل إ ظ ه ا ر وتخالفه وتشبه ا ل إ ض ر ا م و ت خ ا ل ف ه ثم قال عار عن التشديد لما منقول أنفوس أفوسكم نقول ن أف هل لو ل ق انف أفوسكم أ في تشديد ولا ما في الإخفاء ما في تشديد أم أم الفم على لكن ما ما تشديد تشديد ولا و فو لما منقول فو الفم الفاء ما فاء انتبهنا لما نطقنا على لكن لآن فاء مهيئ عم كي ننطق ففي تشديد ولا مافي ما في ما هذا م ع ن ا ت عارين ع ن التشديد طيب لما نقول ان فو عند الفاء هل, نقول هل نبقي الغنه يعني هل نقول ان فو فو ولا ان فو لما ننطق الفاء ينقطع صوت الغنه ينقطع ولا لا إ ذ ن مع بقاء الغنه وين في الحرف ا ل أ و ل من ي الحرف ا ل أ و ل النون المخفى هل أ د ر ك ت م التعريف نطق بحرف ب ص ف ة بين الاظهار و ا ل ا ض غ ا م عار عن التشديد يعني ما في تشديد ما في م ت ا ب ة م ت ا ب ة هذا تشديد مع بقاء ا ل غ ن ة و ي ن في الحرف ا ل أ و ل الحرف الثاني ما فيه غ ن ة أ ب د ا لا نقول من تاب تا ما في عند التاء غ ن ة تا من تا تخرج ا تا ت التاء مجرد عن ا ل غ ن ة هذه أ م ث ل ه بارك الله فيكم ل ل إ خ ف ا ء إ ذ ا بتحبوا نتدرب عليها على السريع منصوره, منصورة بريح صرصر نحن ماشيين على ترتيب صف ذ ا س ن ا كم جاده شخص عرفتوا كيف ن ذ ر ت ن ه م عزيز ذو انتقام شايفين الفرق بين منصو وتنزي انتبهنا لما كان الحرف ا ل آ ت ي بعد النون ا ل م خ ف ى مفخما وهو الصاد طلع الصوت كيف مفخم ل أ ن الفم مهيا على مخرج الصاد لكن تنزي الفم مهيا على مخرج مين الزل ا والزل ليست من حروف التسخين و ا ل أ ن س ى ما انسجج ا ا منكم ا ل آ ن ط ا ل ع م و ض ة صلى شي ء عشرين س ن ة أ و أ ق ل ما بيجيبوا ايش من الفم صوت عجيب ما له معنى ولا نعرفه ولا يقوله القراء المتقنون عندما نخفي النون عند القاف والكاف لبعدهما ا ل نون من فين؟ من طرف اللسان القاف والكاف من فين؟ من أ ق ص ى اللسان نذهب م ب ا ش ر ة إ ل ى مخرج مين القاف والكاف وليس قريبا منه يعني لم نقول لا نقول مي كم بل نقول م ن عالكاف ل ى م ب ا ش ر ة م ن قبل م ن عالقاف ل ى م ب ا ش ر ة طال عموضه لها كم سنه يقول لك مي كم ما قبل ا يجيب صوت والله ما اعرف شو اسمه هذا الصوت فلا تفعلوا ذلك بارك الله فيكم منكم كراما كاتبين أ ن جاءها عين ج ا ر ي ة من شيء, شيء شهيد ي ء ش من قبل شيء قدير ا ل إ ن س ا ن خ م س ة سادسهم من دون و ك أ س ا دهاقا عن طبق ك ش ج ر ة طيبه ة ا ل م م و ن ن ف س ا زكية أ ن ف س ك م ت ب ع ل و م ا ل ا س ل ا و ت حليه تلبسونها منضود ق س م ة ضيده انظرا ق ر ظاهره وعند باقي أ ح ر ف الهجاء قد أ خ ف و ه م ا ب غ ن ة كما ورد المطلوب أ ن ظ ر إ ل ى ا ل ل و ح ة المطلوب عمله عند النطق بالنون ا ل م خ ف ى و ا ح د ت ه ي ئ ة الفم على مخرج الحرف ا ل آ ت ي ت ه يصاحب ئ ة فقط اثنين ي ذلك غ ن ة ك ا م ل ة الطول م ن الخيشوم شوفوا ا ل ل و ح ة هذه مثال إ خ ف ا ء النون عند التاء والدال شوفوا اللسان ب ا ل ن س ب ة للتاء والدال كيف قريب وغير ملامس انتبهنا م ن قريب من مخرج التاء والدال لكن ملاصق إ ذ ا أ ل ص ح ن ا بتظهر من دون ي منتبه ظ ه ر ت انتبهنا كيف قريب جدا والصوت منين عم يروح أ غ ل ب ه عن م يروح ع طريق مين الخيشو ن وفيه عن طريق الفم صويت الفم طريق عن ضئيل إ ذ ن يصاحب ذلك غ ن ة ك ا م ل ة الطول من الخيشوم ثلاثه ويصاحبه ايضا سويت من الفم ج ا الغنة صوتها ل لأن س إيش ضعيف ما بيوصل لبعيد مين اللي بيوصل لبعيد؟ الصوت ل ي ي ب و ل لبعيد ل ا ص الفموي بيوصل ما شاء الله لبعيدها بيروحوا ب يتكئوا على أ ف و ا ه ه م لكن هذا لا يصح ق ر ا ء ة إ ذ ن يصاحبه أ ي ض ا ص و ي ت من الفم بسبب شو بسبب عدم انغلاق مخرج النون اللي هو الجزء اللساني إ ل ا في القاف والكاف لكمال الانغلاق عندهما كما أسلفت منذ قليل منذ القاف والكاف نذهب م ب ا ش ر ة إ ل ي ه م ا من قبل أ ن كان شكل الفم عند نطق النون ا ل م خ ف ا ة قبل القاف والكاف لاحظوا ا ل ص و ر ة التي على اليمين وضع اللسان عند أخفاء النون عند القاف لاحظوا كيف أ غ ل ق أ ق ص ى اللسان م ن ط ق ة الحنك اللحمي أ غ ل ق ه ا تماما فذهب الصوت كله عن طريق م ي ن الخيشوم بينما في الكاف المخرج اختلف لاحظين فالذي أ غ ل ق هو منطقه الحنك العظمي واللحمي معا ك ا عن كاف وهي م ق ف ل ة تماما ويذهب كل الصوت عن طريق م ن الخيشون هاتان الصورتان معبرتان جدا علامة إخفاء النون في ضبط تجريد النون من السكون مع عدم النون المصحفية النون السكون الحرف التالي إخفاء من في تجريد تشديد ضبط يشبه مين هذا الكلام يشبه ا ل إ ض غ ا م الناقل شايفين مين دوني النون م ج ر د ة والدال ما عليها ش د ة أ ن كان النون م ج ر د ة والكاف ما عليها ش د ة كذلك في مين قبل و ع ل ا م ة ا ل إ خ ف ا ء في التنوين تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي الحرف أيضا هذا يشبه مين في الضبط الإضغام الناقض يشبه مع عدم مين في ما أ ن سجاجه انظر الى التنوين كيف هو متتابع و ا ل س ا ء ليست م ش د د ة شيء شهيد تنوين جر متتابع والشين ليست م ش د د ة عين ج ا ر ي ة تنوين الرفع ضمتان متتاليتان والجيم ليست م ش د د ة نعم نقف عند البيت, المئة البيت الثاني والعشرين بعد ا ل م ئ ة في قوله و أ ظ ه ر ا ل غ ن ة بالتبيين ونتابع غدا ب إ ذ ن الله تعالى